يا آية بخط الجبار والبشر بيها المختار يا وارف علم الأطهار وجودك سر الأسرار وجودك سر الأسرار يا حامل سيف الكرار للثار تبيدي الأشرار شيعتكم بيكم أحرار تتشرف عندك خطار فين صار بشده ما تترك ضيفك وحده يا غافل صار ما تترك ضيفك وحده بالمجلس تلقى نحود عند الصحن كون جنود بالمجلس تلقى نحود عند الصحن كون جنود لون الشمس كل بنص شعبان وساندت فيه الأكوان انت الالي البيت الشان ومثبت عدل الميزان انت ثابت عدل الميزان خدنا نكون ويا قعوان ونحارب جند الشيطان هديك واضح للكلبان للشيع الاخوه بلبنان بلشنا حس بالحق قد جهده النور يتوجه جنده حزب الحق قد دم جهده بالنور يتوجه جنده ما عدل العدوان حدود والعالم للنصر شهود ما العدوان حدود والعالم للنصر شهود نور الشمس اتحرك غيرها وما هالبعدا نور الشمس اتحرك غيرها وما هالبعدا مهدي ابن الزهرة للعالم لو بس نظرة الناس بيحمل فكرة يا طول الغايب عمره يا طول الغايب عمره هل جاهل احنا نذكره يفتح قرآنه يقره نوح المرسل جم صبره يرتد الكيد بنحره يرتد الكيد بنحره يرتد الكيد بنحره والباقي شلوني تعده الف الاسنيني تعده والباقي شلوني تعده كل جاحت فكرة محدود بينه وبين الحق استود جاحت فكرة محدود بينه وبين الحق استود حان اليوم الموسوم النصر بجنبك محتوم نطلب بالحي القيوم نجاهد وبذاك اليوم نجاهد وبذاك اليوم وياك نرج شروم ونصلي بفرضك ونصوم معلوم حبك معلوم سامحنا من الظلم لو سامحنا من الظلم لو كل قد مورث ولده وتكون مؤكد عهده القد تمرت ونده وتكم ومؤكد عهده لا نبعد ردين ردود ما غيرك بحماه اللود لا نبعد ردين ردود ما غيرك بحماه اللود نور الشمس حدها تغير وما هو بعده الشمس حدها